وما يستوي البحران هذا عذب فراث سائغ شراب فائغ شرابه وهذا من حم اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليا تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخره الشمس والقمر كل يجري جَلّ مَسَمَا ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن إن تدعوهم لَا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبيل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد يَشَأ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا دَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَذِيزٍ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِلِّهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَقُرْمَا إنما تنفر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير